الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على راسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات ويقرأ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 ورنا على القوم الكافرين ويقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع فإن امسكت نفسي فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين ويقول اللهم انك خلقت نفسي وانت توفاها لك مماتها ومحياها ان احييتها فاحفظها وان امتها فاوثلها اللهم اني اسالك العافيه ويقول اللهم قيني عذابك يوم تبعث عبادك ثلاث مرات ويقول باسمك اللهم اموت واحيا ويقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله اكبر 34 ويقول اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان اعوذ بك من شر كل شيء انت اخذ بناصيته اللهم أنت الأول وليس قبلك شيء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 رغبه ورهبه إليك لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك امنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي ارسلت الدعاء إذا تقلب ليله يقول لا اله الا الله الواحد القهار رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار دعاء الفزع في النوم ومن بلي بالوحشه يقول اعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضرون ما يفعل مرء رؤيا او الحلم ينفث عن يساره ثلاثه ويستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما راى ثلاثه مرات ولا يحدث بها احدا ويتحول عن جنبه الذي كان عليه ويقوم يصلي ان اراد ذلك